وقال اسماعيل الطوسي بينما نحن نصلي ذات يوم خلف الامام ومعنا علي بن الفضيل فقرا الامام فيهن قاصرات الطرف فلما سلم الامام قلت يا علي اما سمعت ما قرأ الامام سمعت سوره الرحمن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 قال شغلني ما كان قبلها حرق يا عم خلينا في اللي قال وأي شيء قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بيقولوا انت قعدت تفكر لي في الحر شوف اللي قبلها بيقول ايه يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران شوف العذاب في النار هيبقى عامل ازاي ومن يطيق ذلك غمسه في النار تذهب نعيم انعم اهل الارض من اهل النار